Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin Wa al muhammad Ya da'ima al-fadli ala al-bariyya Ya basi tal يا صاحب المواهب السنيه صل على محمد واله خير الورى سجيه واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين